صلاة المقيم بمكة ومنى قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال من قدم مكة لهلال الحجّة فأهل بالحج، فإنه يتم الصلاة حتى يخرج حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال. ذكر هذا الأثر أو هذا الخبر منه. أن من قدم مكة لهلال ذي الحجة فإنه يتم صلاته حتى يبدأ الذهاب إلى منى أي قبل الذهاب إلى الحج يتناول في هذا الباب مسألة من أهم مسائل حكم الصلاة في السفر حينما يقيم الإنسان أثناء سفره في بلد ما إقامة مؤقتة فيقول رحمه الله من قدم مكة لهلال ذي الحج فإنه يتم صلاته أي بمكة حتى يعزم الذهاب إلى منا في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يبين لأنه بقدومه لهلال ذي الحجة يكون سيقيم قطعا مدة أكثر من أربعة أيام وهي مدة مؤقتة ومعلومة وتزيد في العدد عن أربعة أيام وهذه المسألة فيما يتعلق بإقامة المسافر هي جزء من بحث مطول معنى كلام مالك بمفهومه أنه يعلل لإتمام الصلاة من هلال ذي الحجه فأحرم كلمت فأحرم أي بالحج من مكة أو جاء محرما بالفعل الى إلى مكة مثلا قدم إنسان متمتع ووصل مكة لهلال ذي الحجه أي في اليوم الأول من ذي الحج فقضى عمرته ومكث في مكة ثم بعد ذلك أهل لحجه من مكة فهو بعد الفراغ من العمر وقبل إنشاء إهلال الحج ليس مرتبطا بشيء هو حلال وليس محرم ولكن على نية الحج من مكة فهو في انتظار الإحرام للحج من مكة او كان قادما الى مكة مفردا الحج ووصل مكة في اول يوم من ذي الحج فسيبقى باحرامه في ذي الحج حتى يتم حجه، سواء كان مقادما محرما او احرم وتحلل العبرة بالزمن الذي يقضيه في مكة منتظرا الحج وقوله رحمه الله لأنه سيقيم أكثر من أربعة ليال، أكثر من أربعة أيام مفهوم العدد مفهوم المخالفة إذا كان سيقيم أقل من أربعة أيام يكون حكمه كالذي يقيم أكثر من أربعة أيام ولا يختلف الحكم يختلف الحكم لمفهوم المخالفة للعدد فكأنه يقول وإن قدم لأقل من أربعة أيام قبل الحج، فإنه يقصر صلاته. وهذه هي المسألة من حيث هي يتفق العلماء جميعا أن القصر للصلاة الرباعيه في السفر مشروع وتقدم بحث هذا وفي اي مسافة يقصر تقدم بيان ذلك ما بين مكة وجدة او مكة والطائف او مكة وعسفان او بحساب المسافات اربعه برد والبريد اربعه فراسق ستاشر والفرسخ ثلاثة اميال ثمانية واربعين ميل والميل كيلو ونص تطلع باثنين وسبعين كيلو هذه المسافة التي يقصر فيها الصلاة متى يشرع في القصر بالفعل من بيته ولا إذا غادر البلدة وفارق بيوتها إذا غادر البلدة وفارق بيوتها وراءه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا صلى الظهر اربعا في المسجد النبوي الشريف هذا وذهب إلى ذي الحليفة وذو الحليفة خارجة عن المدينة تاركة بيوتها خلفها هناك بدأ في القصر فصلى العصر من يومه ركعتين وهكذا يقصر حتى يرجع ما لم يعزم إقامة في أثناء سفره فإذا عزم إقامة في أثناء سفره فما نوع تلك الإقامة وما مدتها وما حكمها هذا الذي جاء به مالك هنا جزء من هذا البحث في هذه المسألة اذا المسألة مسافر سفرا طويلة له حق قصر الصلاة فيه فاقام اقامه مؤقتة اثناء سفره قبل ان يرجع الى بلده ما حكم صلاته الرباعيه في تلك الإقامة المؤقتة؟ يقسم العلماء إقامة المسافر إقامة مؤقتة إلى ثلاثة اقسام أش... أو إلى ثلاثة أقسام. شخص أقام بنية البقاء، مهاجر جاء أو حاج جاء على نية البقاء والهجرة. وليس له نية الرجوع موظف جاء في عمل في وظيفة واستقر في تلك البلدة هذه قام دائما مؤقته اقامه مستقرة ففي عند جميع العلماء عليه ان يتم الصلاة من اول يوم وصوله لان حكم السفر انقطع عنه القسم الثاني إذا جاء ونزل في بلد من البلاد في أثناء مسيره يوما وليله وهو سيواصل سيره اليوم والليله تقطع حكم السفر عنه أو يصطحب حكم السفر على هذه المدة القصيرة الجمهور على أن حكم السفر باق فيقصر الصلاة ويفطر في الصوم. طيب يومين ثلاثة الجمهور على أنهم يقولون إذا عزم على إقامة أربعة أيام فأقل أربعة أيام فأكثر فمالك والشافي رحمهم الله يعتبران أربعة أيام في الإقامة المؤقتة تقطع نية السفر لأنه يستريح فيها والاصل في قصر الصلاه والفطر في السفر للمشقه فاذا كان سيقيم اربعه ايام فاكثر هل بقيت المشقة ولا زالت تكون زالت واختلفوا في اقل من اربع احمد يقول عشرين صلاه والعشرين على خمسه فيها كم فيها اربع دخل في الظهر ولا دخل في العصر يعد بالصلوات والاخرون يقولون بالايام فاتفقوا على الأربعة لأن الثلاثة ليست في حكم الإقامة لأنهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأصحابه في صلح الحديبية أي في عمرة القضية أكثر من ثلاثة أي يؤدون فيها العمره ويرجعون إلى بلاده وهكذا جعل الثلاثة الأيام تابعة للسفر ولا تقطعه ولا تعتبر إقامة وجعل صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بليليها على خفه وجعل المرأة لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلى غير ذلك من الاستنتاج وليس نص وأصح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى الحج صبح رابعة من ذي الحجة وظل يقصر الصلاة ومتى اقام اذا قدم صبح رابعة قدامه صبح خمسة وصبح ستة وصبح سبعة صبح ثمانية فين حيكون سيخرج الى منا فكانت اقامته صلى الله عليه وسلم في مجيئه للحج ما جاء لهلال ذي الحجة ولكن جاء لرابعة في ذي الحجة وكان مكثه قبل الخروج إلى منى ثلاثة أيام كاملة وكان يقصر فيها الصلاة ومن هنا قال الأئمة الأربعة من كان سيقيم ثلاثة أيام له أن يتم القصر أن يديم القصر ومن كان سيقيم أربعة فاكثر يتم في الحال بقيت مسألة فيما إذا كان سيقيم في بلد أكثر من الاربعه أيام مالك يقول إن جاء لهلال ذي الحجة يبه زاد على الأربعة ولا لا معلوم له بأنه بد أن ينتظر إلى تسعة وعشرة في ذي الحجة ولا لا يبه حمكد عشرة أيام ثمانية أيام حتى يخرج إلى إيش؟ إلى مينة ويستأنف سفر جديد وقصر من جديد فإذا كان سيقيم في منى أكثر من أربعة أيام بمجيئه في هلال ذي الحجه ويمكث سبعة أيام كاملة واليوم الثامن سيذهب إلى منى زاد على الاربعه أيام زاد على المدة التي قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتم إذا من قدم مكة المدة التي قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يقصر الصلاة ومن قدم مكة لمدة أطول مما قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبع عليه أن يتم الصلاة لماذا لأن الأصل في الصلاة إتمامه فإذا جاءت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في اقامه عملنا بذلك النص وهو مجيئه صبح رابع وما عدا هذا المقدار نرجع الى الاصل ونتم الصلاة اذا من قدم الى بلد في اثناء سفره ونوى اقامه اكثر من اربعه ايام ومحددة عليه ان يتم من اول وصوله هناك مسألة ثالثة إذا قدم بلد لعمل ولا يدري متى ينتهي هذا العمل ولم ينو الاقامه في تلك البلد وهو عازم على متى انتهى عمله من هذه البلدة رجع حالا ليوم لاثنين لخمسة لعشرين لشهر ماذا يكون حكمه اذا يا اخوان أعيد مرة أخرى وأرجو أن نفهم هذه القضية مقيم في أثناء سفره أربعة أيام فأقل هذا حكم إيش يقصر بلا خلاف مقيم أكثر من أربعة أيام معلومة له هذا إيش يتم بلا خلاف مفهومين الحالتين؟ الحالة الثالثة تحتاج إلى شيء من التنبيه جاء وأقام في بلدة لا هي أربعة أيام ولا هي أكثر من أربعة أيام ليست محددة ولا معينة ولا يعلم متى مداها هذه المسألة ظاهرة ولا لا في فرق بينها واللي قبلها في فرق ماذا يفعل هذا إنسان مثلا جاء بتجارة يريد أن يصرفها متى تتصرف؟ بكرة بعد ما هو داري إنسان سافر بمريض يتعالج متى يتعافى؟ بكرة بعد ما هو داري لكن إن كان صاحب التجارة يعلم أن السوق يصرفها في أربعة أيام فأقل أو صاحب المريض يعلم بأنه يجري فحوص وأشعى في ثلاثة أيام فأقل جوب عارف تحديدها ولا لا عارف تحديدها اذا نحن نبحث في اي شيء المده التي لم يحددها هو ولا يغلب على ظنه متى تنتهي يعني مطلقه اعتقد واضح الان ماذا يفعل هذا نجد الائمه الاربعه اكثرهم يقول ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم أو أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسع عشرة يوم يقصر الصلاة ونحن إذا سافرنا وأقمنا تسعة عشر يوما قصرنا وإن زدنا أتممنا وإن زدنا أتممنا وهو الذي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة فجاء عنه الروايتان في القضيتين وجاء في قصة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى تبوك من اجل وعد مع الروم ياتون إليه فذهب الى تبوك فلم ياتوا فانتظر يجو بكره لا يجو بعده يجو, بكرة. يجو بعده ما جاء هل كان يعلم متى سيأتون لا واذا جاءوا في اي وقت يكون القتال او اللقاء او المفاهمه تنتهي المهمه لكن لم ياتوا وانتظرهم تسعة عشر يوما يا بعض العلماء أن المدة مختلف فيها سبعتاشر تمنتاشر والبيهقي رحمه الله جمع بين هذه الأقوال وقل نزاعه عشر هي عشر هي التمنتاشر لماذا؟ قال من ذكر التسعة عشر حسب يوم الدخول ويوم الخروج ومن قال سبعة عشر أسقط اليوم الذي وصل فيه واليوم الذي بدأ الرجوع فيه ومن قال ثمانية عشر حسب واحدا من الدخول وترك الثاني اذا ما في نزاع فلتكن عشر فلما جاءت السنة عنه صلى الله عليه وسلم في المدة التي لا يعلم صاحبها متى تنقضي والمهمة متى ينتهي منها قالوا يقصر الى تسعة عشر يوما كما قصر صلى الله عليه وسلم فإذا زاد انتظاره لحاجته عن انتظار رسول الله للروم في تبوك يتم الصلاة هذا قول الجمهور وهناك أقوال أخرى تروى عن ابن عمر وعن ابن عباس في فتواه إلى آخرهم وأحب أن أنبه طلبة العلم خاصة على ما يقوله بعض المتأخرين ان ابن عمر أقام بأذر بأجان ستة أشهر وأنس أقام بالشام سنتين وفلان أقام بفارس سنتين يغسرون الصلاة ينبه النووي على ذلك هل كانوا يقيمون بفارس في مكان واحد لا يتحركون فيه أم هم غزاة يتجولون في فارس هل كان في الشام مقيما في مدينة واحدة او كانوا يتجولون في الشام من مدينة لمدينة وانت الان تقول فلان مسافر امريكا هل مقيم في فندق مدة اقامته سنة سنتين ولا يتجول في ولاياتها تقول فلان سافر للحج هل هو مقيم في مكة في جدة في المدينة تقول سافر شهرين للحج هل قضاها في مكان واحد ولا متجول بين جدة ومكة وعطات ومينة والمدينة إذن لا حجة فيما يستدل به أولئك على ما جاءت به آثار عن بعض السلف إقامتهم مددا متعددة طويلة أكثر من تسعة عشر يوما في إقامتهم في مكان ما لأن ذلك محتمل أن يكون. يتنقلون وأنت الآن وفي بلدك لو قام مفتش معارف من هنا وراد أن يفتش على منطقة الشمال ويمكث أربعة اشهر في دورة التفتيش هل هو مقيم في بلد واحد لمدرسة واحدة أو يطوف قرى ومدن المنطقة بكاملها حتى يرجع يمكث كم هذا ثلاثة أشر له الحق أن يقصر حتى يرجع ولا لا إلا إذا قام في بلد اكثر من أربعة أيام وهو يعلم ذلك إذن الاستدلال بما جاء عن بعض السلف في بعض الأنصار مددا طويلة ليس محل دلالة لاحتماله ما ذكره النووي والله تعالى أعلم